في هذه الوضعية أ интерالات السير لاعلام الإسعافات ب أتوقف لحماية مكان الحادث أعيد في هذه الوضعية g أُواصل السير لاعلام الإسعافات ب أتوقف لحماية مكان الحادث